إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة شاهد على العصر ضيقنا اليوم يقول عمل إجراء الجماعة عايزين يسراه ده كل يوم يتسرق أقول دول بحرمية ده الجماعة بيعتدوا على أقول دول جماعة بيطلعوا من الدرة بالمزارع عشان يسراه مسألة بقى أنه هو ربط الدين وربط الإسلام ده فيه ظلم للإسلام ويجب أن نبرئ منه الإسلام وعشان كده نحصن هؤلاء الفعلة أو القتلة في هذا المنخنق ونقول عليهم أنه دول الناس بيرتكبوا أعمال إجرامية دي مش ممكن يكون كده شاهد على العصر سهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة ايها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله أبرز النصف الاخير من القرن العشرين إلى عالم الدراسات التاريخية نخبة من الكتاب والمفكرين الذين لم يتخرجوا من أقسام التاريخ ولكنهم أثبتوا قدرتهم على الكتابة التاريخية المتعمقة ومن المعهم شاهدنا على العصر اليوم وهو رئيس تحرير أكبر صحيفة معارضة في مصر ولكن حزبياته لم تضع قيدا على موضوعيته وحياده التاريخي كما ان نشأته في احضان الاخوان المسلمين لم تقف حائلا دون تحوله الى الليبرالية واعتناق مبادئ حزب الوفد ولد عام 1934 في بسيون بمحافظة الغربية وتخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1961 وقبل تخرجه التقطته العين الثاقبة للصحف الكبير مصطفى امين وضمه الى اسرة الاخبار وفي عام 1972 سافر الى الامارات العربية المتحدة حيث شارك مع مصطفى شردي وعباس الترابيلي في انشاء صحيفة الاتحاد وعاد عام 1981 ليقضي ثلاث سنوات بلا عمل الى ان ظهرت صحيفة الوفد عام 1984 فأصبح مديرا لتحريرها ثم رئيسا للتحرير فيما بعد اشتهر بكتاباته التاريخية الشيقة وأصدر عدة دراسات هامة في التاريخ الإسلامي والوطني ركز فيها على رؤيته لقضايا الحرية والبحث عن ضماناتها ومن أشهرها الفكر السياسي في الإسلام الفتنة الطائفية في مصر الشيعة قادمون ونظرات في تاريخ مصر وشهداء وضحايا من تاريخ الإسلام وقطايف وكان وأخواتها الذي جمع فيه دراساته المنشورة في صحيفة الوفد لنا معه حوار يضم شهادته على عصره الصحفي الكبير الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد أهلا بك وسعداء بشهادتك فن أهلا بك أهز عمر على الكلمات الطيبة التي قدمتني بها إلى المستمع الكريم تعودنا أن يبدأ شاهد العصر شهادته أو صدر شهادته برؤية عما تنتظم أهم الظواهر والمستجدات على ساحة العصر في مصر والعالم فماذا في رؤية العامة لحضرتك؟ يخيل إلي من خلال رؤيتي إلى ما حولي سواء كان في مصر أو العالم الخارجي أنني عشت عصر التحولات الكبرى والتغيرات كما يقال الدرامية التي غيرت تاريخ المجتمع البشري في خلال هذه السنوات المتقاربة من مرحلة إلى مرحلة وفي نفس الوقت يخيل إلي أنه عصر التطلعات إلى الأهداف التي عاش الإنسان كفاحه ونضاله بحثاً عنها العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان يعني أنا عشت مرحلة الديمقراطية فيما قبل الثورة م. وديت يمكن من البصمات الأساسية لشكل التفكير السياسي م. عشت هذه المرحلة نقدر نسميها المرحلة الليبرالية؟ ما هي فعلا هي كده مرحلة الليبرالية في مصر وبعدين أنا يعني لبحت بقى يعني أواخر هذا العصر في الأربعينات وفيما تلا الحرب العلامات تمية قد كنت قارئا منتظما من للصحف وعيني تفتحت على قراءة المجلات وكبار الكتاب واتعرفت إلى أصحاب الأقلام الكبيرة. اللي هو... العصر الذهبي للثقافة المصري. بيسموه عصر الرواد. وده طبعا معظم الشعوب العظيمة شهدت هذه المراحل عصر تاخذ مثلا عندك في كل المجلات. في الأدب في الفن في الطب في الهندسة في المعمار هتلاقي العمالقة وده مم. دي المرحلة اللي بنسميها عصر الرواد وخصوصا فيما بين الثورتين ما بين ثورة الف... الح... 19 وثورة 52 حيث ظهر كل هؤلاء الرواد في المجالات التي ذكرتها مم. وعصرت هذه المرحلة حيث كان الشباب يقود ويشارك وكان هو وقود الحركة الوطنية آه. كنا بالناضل طبعا شباب بصفة عامة الاحتلال الانجليزي ومدارس مظاهرات و... و... فكل ده أنا عشته وشفته بعناية فكان لابد أن يترك بصماته على ذهني الناس على الاستقلال والحرية وسمعت بقى وتفات الاستقلال التام أو الموت الزؤام لكن الشعارات وللأسف أنها تطلع في بعض الأعمال الفنية بشكل. فيه يمكن صخرية شوي ذريبة <تصفيق> <تصفيق> يعني ان ده شعار وطني يمكن في دمنا كلنا في اه يمكن انت عارف اهتمامنا بالنقطة او بالصخرية من كل شيء لكن دي نقطة انا عابرة <تصفيق> المهم ان انا شفت هذه المرحلة وعاشتها وكان من الصعب إنها ان انا افلك منها لان انا ابن هذه المرحلة اللي هي المرحلة الوطنية التشوق للاستقلال وسقوط الشهداء ورؤية الـ الـ الشباب وهو يكافح كفاحا عمليا وليس مجرد كتابة كلمات أو مقالات او شهداء المظاهرات والكبير عباس والحاجات دي بس يعني انا بس كنت في طنطا في لكن كبر عباس كل ده عشته طبعا عن طريق ال ااا مثلا تعرف إن مثلا كنا نطلع من القاهرة من طنطا إلى القاهرة عشان نهتف تحت مصدق الزعيم الإيراني أه. المعروف أه. لأنه امم البترول وجاء إلى مصر فكانت ينتقل الشباب لتحياته ونحط المحاس باشا على انه يلغي معاهد 33 مثل ما فعل مصدق في العراق وهكذا يعني الشباب كان مرتبط ارتباط بالحركه الوطنية ارتباط وثيق وعينه كانت مفتوحه والحركه كانت سريعه بالنسبه له كان بيتصرف بطريقه تلقائيه كان أثبق من كل القوى التي كانت حتى هو يعني بينضم إليها. <تصفيق> أنا في مفيش يوم يعني أروح المدرسة إلا أتوقع إن في إضراب أو في حرق النهاردة إيه <تصفيق> ذكرى سقوط حركة عرابي <تصفيق> النهاردة ذكرى ثورة 19 وهكذا لا يمر يوم إلا أحتفل الطلاب بمناسبة من المناسبات الوطنية والتعبير عن رأيهم وعن حماسهم في وقت معينه. مم. فده كانت حياتنا اليومية كانت في هذا الشكل آه. آه بعد كي طبعا عشت مرحلة الثورة آه بكل آه آه يعني تفاعلاتها انتصاراتها وانتكاساتها وما جرى لها ودي مرحلة تقدر تقول الوسط من حياتي مرحلة مم. الشباب وقلت على حضرتك ايامها في الاخوان المسلمين طبعا كانت البداية اه لكن بعد كده عصرتها وانا صحفي بقى مم. المرحلة لما التحقت بالصحافة فعشتها معايشة عملية م. عن طريق المهنة الصحافة فعشت مرحلة الصور م. دي مرحلة الشباب الزاهر زي ما يقولوا من عمري يعني اللي هي فترة التلاتينات والأربعينات من العمر كويس بعد كده بقى بعدت فترة عن مصر اللي هي الخليج م. وبعدين رجعت في عام 81 يعني هذك ما عصرتش عهد الرئيس الرئيس الأنور السادات طبعا عشت بكل حزافير بس مش بالضرورة كن معاشة لصيقة م. لكن عشتها وأنا في الخليج آه. أنا في خارج مصر لما كنت متتبعها ورصدها طبعا آه. إنما توافقت أو تزامنت عودتك إلى مصر مع بداية عهد رئيس مبارك آه بالضبط يعني يمكن في 81 مم. بس بعد كده بقى المرحلة اللي هي مرحلة سطور بقى ظهور الو... الوفد مم. على المسرح مره اخرى وصدور جريده الوفد ومشاركتي في اصدارها حتى الان أوه. طيب لو نظرت حولك على الساحة المصرية المعاصرة الان ايه اهم الظواهر اللي بترصدها حاليا في هذه المرحلة شوف انا دايما نظرتي لل... لما يجري في مصر وعندي كده يعني عين بتقارن بين ما هو كائن وبين ما كان في الماضي لأن دائماً برصد حركة الشعب المصري منذ مراحله البعيدة وبدون ما أقصد بعمل مسألة مقارنة بين كافة المراحل يعني يحصل قدام حادث فباكت دائماً افسره على ضوء الماضي أشوف إيه اللي جرى هل وقع له شبيه هل حصل قبل كده زيه فبشوف المجتمع المصري مر بمراحل كثيرة جدا قد تكون مشابهة لما جرى الان او لما يحدث حولي م. يعني فدائما بعمل مقارنة دي وبنتقل منها على طول اقدر استكشف المستقبل م. واشوف ايه اللي حيكره يعني مثلا انا شايف قدامي مسألتي الوحدة الوطنيه دلوقتي شايفها بتتعرض لاهتزازات دي من ضمن الظاهر اللي بتقلقني بشوف مثلا اغراق الشباب في ما يسمى بالتطرف م. وانا لا اسمي تطرفا المغالاة في التدين دي ظاهرة ما كانتش قائمة وقتها رغم ان انا نشأت في حضن الإخوان نشأة دينية نشأة دينية داخل البيت ونشأة دينية في المجتمع عن طريق الإخوان دعانا برضو ان الأمور تحتاج إلى رصد مسألة الإغالة والمغالاة في التدين م. بشوف انصراف الشباب عن العمل العام كل هذه ظواهر بتلفت نظري وبتجعلني دائما أفكر في مستقبل مصر وكيف سيكون عليه المجتمع في المرحلة القادمة هو الصحف الكبير والأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد ذكرنا بدراساته الهم عن الفتنة الطائفية في مصر وملاحظتك الحقيقية عن استعادة المصريين بعد الفتح الإسلامي لنزعتهم الأصيلة في الاعتدال وكراهة التعصب وتشرب عناصر التراث حتى لا يصعب على الغرباء تمييز المسلم عن القبط في حياته اليومية وأظن كرومر كان قال نفس المعنى ده فإيه شهادة حضرتك على ما وصلت إليه مو... م... هذه الموجة الآن من ترويع الآمنين وتحريم الجمال وضرب السياحة وفتنة طائفية؟ هو يعني ممكن أقول لك في ما أنا برصد هذه الظاهرة هذا, هذا النوع من التفكير أعتقد زي ما قلت لك هو لما بقره بقى أو بشوفه أو بقلمس شوفه قدامي على طول أتذكر ما عانته المجتمعات الإسلامية في, في مراحل قديمة يعني في الأوائل أتذكر على طول فكر الخوارج رغم يعني بعض ال الزمن. بعض الزمني. ذا نستغرب له. ازاي إن مرور هذه العشرات من القرون استطاع الناس إنهما يستخرجوا هذه الأفكار ويوديوا ويقدموها إلى الناس مرة ثانية في شكل معلبات جديدة. وتستهوي الشباب. ده طبعا تدعو إلى الحزن تدعو إلى الأسف. ما قاعد اقول دلوقتي أنظر إلى كذا أو أنظر إلى المواطن. على أساس التفريقة الدينية وهنا بقى يجب أن نذكر فضل ثور 19 في مصر م. شوفنا في هذه المرحلة أصبح نظرة الدولة أو نظرة المواطن إلى أخي لا تقوم على أساس التفريقة الدينية ولكن على الوطنية نقول ده وطني وده مش وطني وده ليه لو نظرت فيه مقابل القرن العشرين تجد أن مصر كانت بتتنفس في القرن التاسع عشر برضو مثل هذه البصمات الدينية لكن القرن قرن العشرين وبسبب ارتباط مصر واختلاطها بالمجتمعات الاخرى البقت نظرة الـ الـ الـ النظرة الى المواطنة هي الاساس وحل الانتماء الوطني محل الانتماء الديني انا خلي بالك من موت مش معنى كده ان انا بنزع الانتماء الديني او الصفة الدينية عن المواطن انما تقييمي له ونظرتي اليه اصبح الاساسها المواطنة فكرة المواطنة دي من اخطر الافكار التي يجب ان نهتم به اساس المواطنة ما كانش المعنى ده ظاهر في العصور السابقه ما تقدرش تقول المواطن المسلم انما تقول هذا مسلم وهذا غير مسلم الآن نحن نعيش في ظل دولة حديثة دولة حديثة بفكرة حديث بالنظام حديث فإذن نحن مطالبون بأن يكون أساس التمييز واساس الانتماء هو الأساس الوطني الذي ينتسب الى الوطن وليس إلى الدين هذا هو التصنيف المطلوب آه هذا هو التصنيف المطلوب وده اللي بعتقد نجحت فيه مصر في مطلع القرن إنها أصبحت المواطن لما جت بقى ثورة 19 فانجرف فيها المسيحيون والأقباط وأصبحهم من وقود هذه الثورة نديجة إحساسهم بأن هم بينتموا إلى بلدهم وهكذا فإذا دي لها سوابق في تاريخنا الذي يمتد إلى 14 قرن وظهور الخوارج وما أدى إليه هذه الفرقة من تروية ومن قتل وإرهاب الحقيقة أنا اللي باستقرب له استكمالا للنقطة اللي أنا كنت قلتها بسألت استخراج هذه الأفكار <تصفيق> يعني تجد الخوارج قالوا لحكمة لله الشعار الذي رفعه في وجه سيدنا علي وقت التحكيم <تصفيق> تفاجأ بأن هذا الشعار يظهر في أخرىات القرن العشرين تحت اسم الحاكمية لله قريبين من بعض تكتبت نفس الألفة سيدنا قال لهم ايه قال كلمة حق يرد باطل حد يقدر يقول لها حكم الله ده غلط طبعا لا حكم لله في كل الأديان مم. وفي كل المذاهب الإسلامية فإذا زي ما قال كلمة حق يرد بها باطل لأنه باستغرب له كيف يكون لدينا مفكرين أو أصحاب عقول يتصوروا يفكروا في ال... بهذا... بهذا النوع من التفكير ويحاولوا أن يرغموا الناس على الأخذ به يعني إيه الحاكم يا لله يعني هل معناها أنك أنت الذات العالية المق... المنزهة عن المثل وعن التشبيه وعن الجرم وعن الحجم واللون والطعم هي اللي هتحكم طبعا لا من اللي يحكم في النهاية هو البشر والقاضي ما هو بشر والقاضي ده نوع من التحكيم ونوع من الحكم حتى ما فيش فرق بين كلمة التحكيم والحكومة واحد والحكم كلها اشتقاق من ماده واحدة امم فلما اجي اقول دلوقتي ان الحاكميه لله كيف يكون يعني هل معنى كده ان انا لا اعترف بالناس القائمين او بالناس الذين يتولون تطبيق هذه الاحكام طبعا مش غير متصور هذا فاذا تجد ان هؤلاء الناس استهوتهم من الالفاظ البراق والكلمات المنمق والشعارات التي تخلب الالباب لما تيجي في النهاية تجد ان الاخطر من كده بقى انهم محاولون ان يطبقوا هذه الافكار بالارهاب وبالقتل وبالترويع ومن خلال الصبيا و... يعني... يعني انت لما تيجي تشوف اللي ما حدث اخيرا في مساله ال... بعد حرب السباب بعد انتهاء دوله ال... شوف مثلا الرموز بتاعتهم يعني ال... انا عندما اقارن بقى في التاريخ اجد نفس الشيء ده حصل ها يعني تجد الخوارج تبحث عن الشيخ ابو ظهره يقول لك ان من ازمه هؤلاء الناس ان هم ما لقوش فقيه من حوله فقيه كبير زي ما احنا مثلا اهل السنة اجتمعنا حول الامام مالك الامام ابي حنيفه الامام الشافعي عندنا هنا في مصر اللي ابن سعد اه مثلا هم ما لقوش هذا النوع اللي, اللي الخوارج خوارج اه, آه. اللي هذا النوع من الفقهاء العظام اللي هم يكون على لديهم القدرة على إنه ما يربوا الاولاد دول م. جابوا شوية ناكرات وعملوهم يقول لك ده امير المؤمنين وهو ده بزعين بتاع نفس الشيء وبرضو تجد ان واحد منهم لا يزيد حظه ونصيبه من العلم عن مقدار ضئيل جدا على رأي الشيخ الغزالي يقول لك ما لديه عشرة سنطة من الفقه بيعتبر نفسه ابو حنيفة م. تصحيح تجد الصبي مجرد نصيبه من العلم ضئيل له فاهم يعني أصول الفقه وله فهم يعني يستنبط الحكم ولو عارف كيف تفسر لله ولا يعرف أسباب نزولها ولا يعرف اللغة العربية وأشتققتها ومع ذلك ينصب من نفسه أميرا للمؤمنين أو قيما على المجتمع والذي انت ما تتمشيش في الشارع وانت ما تشي... لازم تجبيلك محرم وده ما تعملش موسيقى وده ما تعملش يعني هذا النوع من التفكير ويحرمه ويحلله بقى على هواهم بحالة ده بسألت التحريم والتحليل دي او الحلة دي مسألة تهتز لها عرش الرحمن لان دي مقررة دي مسائل مقررة بمقتضى اصول الدين موجودة لما اجي انا بقى اقول والله ده حلال ووضع حرام انا هسألك او حضرتك مين ها ما تقول لي بقى الكلام ده ودليلك ايه وهكذا هكذا هل يمكن ان يستقى الدين من ناس محتاجين إلى التعليم والترباء الإمام مالك كان يتحدث عن علم الحديث ويقول إن هذا العلم دين إنه علم الرواية أه. فبحثوا عما تأخذون شوف أنت بتأخذ من مين والحديث يقول والله لقد رأيته عند هذه الأساطين يشير إلى أعمرة المسجد أيوه. مسجد الرسول عليه الصلاة علي والسلام السلام. سبعين من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وكل منهم لو تمن على جبل من ذهب لكان امينا أيضا. ومع ذلك لم يكنش بياخد منهم ليه؟ لانهم لم يكونوا من اهل هذا العلم عشان تروي عن الرسول لابد لها شروط طبعا. وال... و... وعلماء الحديث وضعوا هذه الشروط القاسية الضبط والتعديل والجرح وعمله كل ال... ال... ال... القيود وكل المقاييس والمعايير لكي يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا وواضحا وخياليا من الوضع والتزوير فيجي الامام مالك يقولك انا ما اخدش من اي واحد وهو يعلم من هؤلاء ولا يشكك في زمامهم مم. يوم احنا نيجي تجد صبي للصغير اللي بتعلم ويطلق ايه عمال يتحكم في رقاب الناس ويقولك هذا حلال واضح حرام واضح ده استخفاف بالدين وده استهتار بقيم الاسلام الاسلام لها علماءه وله مبتهدوه وله من يتحدث باسمه ما جيش انا بقى تجريح في كل العلماء وفي كل الناس ورفض لكل شيء ويعني رب... واقف الحد عند التحريم والتحليل والفتاوى وال... وإبداء الأراء وإنما تعدب إلى الإرهاب والترويع والعب. لا ده أنا وال... لسه بكلمك ما دخلناش لسه في الإرهاب آه. ده أنا بكلمك عن مسألة الفهم الديني آه. أن يرفض جميع من يتحدث عن تكلم باسم الإسلام مع عدد الفرقة بتاعته آه. يعني الأظهر مرفوض المفتي مرفوض الأسادة الجامعة مرفوضين ما الذين تكلمونا في التلفزيون مرفوضين في الصحافة مرفوضين كله رفض هم المين يا سيدي بقى اللي صحتك يعني ما معتمد عليه او معترف به يقولك الأخ فلان أه. تجيب الأخ يعني فلان يعني الأخ فلان ده تيجي تشوف حظه إيه ونصيبه إيه من العلم والفقه تاكد صفر أو تاكد عندما يتكلم, يتكلم بلوة قديمة يستخرج لك من الصفحات الصفراء أشياء انتهى ويرجع بقى للكتب زي منتلك تحت الخوارج بقى م. وفقه الخوارج وأفكارهم م. ويدخل بك في متاهات من الصعب انك تستخرجها لأن من, من الملامح الفكر الخوارج هو التعصب الشديد لفكرهم والتمسك الشديد بمعتقداتهم ورفض كل ما عداه وتكفير من عداه وده اللي بيسموه في الفقه التنطع أن يقف عند فكرة معينة والتزم بها ويرفض ما عداها بتكون النتيجة ايه بتكون نتيجه هذا التعصب الشديد ان هم بيكفروا بعض امم يعني الخوارج انقسموا في خلال سنوات قليلة الى عشرين فرقة مم. وكل منهم تكفر الاخر كل منهم بالضبط. وترفض ان زي ما بيحصل آه. تسمع بقى عن الناجون من النار والشوقيون والمشارف الخلديون عشرات مم. مرة سالك واحد مسؤول هل ده عندنا يعني ممكن مش عارف ألي 36 فرقة مم. تخيل مم. وكل منهم ترى أنها في الجنة والآخرون في النار هل هذا النوع هذا ده, ده شيء من الخبل ويدعو إلى أن نعيد النظر في كل هذه الأوضاع القائمة ونأخذ بها أيدي هؤلاء الشباب عايز على عنوطة الشباب دول فيهم براءة وفيهم طهر وفيهم عفة هل الصغيرين دول مم. المفروض بأن نحن نتركهم لقمة سائغة لكي تستدرجهم وتستقطبهم عناصر الخلل والاضطراب وعناصر الفساد م. لا ينبغي نحنا نسيبهم المفروض أن تهيئ لهم التربية الصحيحة والتربيه السليمة والفقه الجيد والعلم الأصيل. وفرة العمل. لا أنا بتكلم على التكوين الفكري. م. لسه لم أتطرق إلى الظروف الاجتماعية. م. إنما أنا بتكلم على الأساس الفكري بتاعهم. م. دول تعرف الإنسان في سن معينة بيبقى عنده دايما طموح. إنه هو يبقى حاجة يبقى له ذكر يبقى له اسم ليه سن 17 و 18 و 19 عايز يبقى معروف ومشهور مشهور وعايز يبقى له قيمة فلما يبص يلاقي نفسه داخل في تنظيم سري ودي بقى خطورة تنظيمات السرية والتطفي عليه أهمية ويحس بقى إنه هو جايله تعليمات إن الساعة كذا توجد في حالة مكان فلاني ما تسألش عن كذا فده بيغطي شيء من الأهمية تكوني نتيجة إنه هو بيبقى عجينة أداة بعد كده يقتل زي ما حصل بالمناسبة بتفكرني تنظيم زي تنظيم الحشاشين الذي ظهر على قد الحسن الصباح في القرن الخامس شوف ارتكبوا من الفضائع ومن الجرائم روعوا العالم الإسلامي هم الإسماعيلية دول؟ هم من الإسماعيلية إسماعيلية منهم القرامطة ومنهم الحشاشين واخرجوا إلينا عديدا من التنظيمات السرية لكن البراءة بتاعتهم كانت في هذه التشكيلات السرية اذا ما... اوضح حاجة حتى الناس تصور ان اقصر الاسماعيلية المدينة فرقة الاسماعيلية احدى آه. فرق الشيعة الشيعية بالضبط احدى فرق الغلاه من م. الفرق الشيعية ودي كان لها دور كبير جدا واثمرت هذا التنظيم او هذه الفرقة اللي هي فرقة الحاشين التي زارت في ايران واستخدمت لاغتيال دول قتلوا الوزير العظيم نظام الملك وقتلوا عديد من العلماء واعتدوا على حياة صلاح الدين أيوب ولم يعني يخفف من نظرتهم لون هو بيقود العالم الإسلام ضد الصليبيين وتأمروا عليه وتأمر مع الصليبيين على قتل، فإذاً التاريخ المسلمين ولا أقول تاريخ الإسلام شهد هذا النوع من الفرق الغالية الفرق المتطرفة الفرق الإرهابية. و... ولكن النهاية كانت ايه نما اندثروا نم انتهوا ان بقي الاسلام قويا متينا مستقرا في القلوب شوف عالم الاسلام الان بيمتد منين لفين وشمالا وجنوبا وده يدلك على عظمه هذا الدين وعلى مدى قوته مم. لان لو... لو انت شفت دين يتعرض لمثل ما تعرض له الاسلام من هذه الجروح الكبيرة مم. وهذه الدماء الغزيرة التي ومع ذلك لا يزال الاسلام قويا مزدهرا في قلوب أبنائي واندصرت هذه الفرق فين الحشاشين راحوا فين القرامطة اندثروا فين الزنج فين فين موارد. فين، الخوارج ولوين زي ما قلت لك أرجع أول من الخوارج للأسف بدأنا نرى أفكارهم بتستحضر وتستقرج ونراها الآن أمامنا في أخرات القرن العشرين الميلادي وأوائل الخامس عشر <تصفيق> يمكن الاستاذ جمال بدأ ويا المحة إلى في جزئية الخاصة بال بالفرقة الإسماعيلية أو بالحشاشين إلى شيعة وإيران وده بيذكرنا برضو على الساحة المعاصرة بنجد نفس هذه الأسماء تطرح مرة أخرى شوف أنا حوالك مسألة إيران الظروف التي تكونت في ايران ظروف يجب انها تكون واضحه في اذهاننا هذا الشعب الفارسي شعب له ملامح خاص هو يكاد يكون معاصر لمصر في تكونها القديم مم. يعني احد الشعوب القديمه له ظروف ثقافيه خاصه وله اديان خاص طبعا لما اتكلم قبل الاسلام يعني ظهور زرادشت وظهور ماني وظهور كل الديانات التي ظهرت قبل الإسلام طبعت الشعب الإيراني بطابعة معين أنه يقدس الحاكم ويقول له أنا أعز أصلك الفكرة لأن أعز لك من الأول ليه إحنا بنعاني من إيران هذه المعاناة الآن لأنها أصلاها لها بصمتها في تاريخهم هم كانوا زينا زينا في الفراعنة زمان عندما كنا ننظر إلى الفرعون إيه. بالضبط كده فاللي حصل إن هم كانوا بينظروا أسرة ساسان مثلا أسرة حاكمة إيران ربعمائة سنة قبل الإسلام لما ظهر الإسلام كثير من الإيرانيين اعتنقوه وفي أعماقهم هذه الأفكار رضة الجاهلية في داخلهم الجاهلية الإيرانية زي ما حدث أصلا إذا أقول لك إيه مفيش واحد بينتقل من دين إلى دين وهو متطهر من بصمات الدين القديم مم. مستحيل مم. يعني حتى في الجاهلية برضو الذين إنك يا أبو الظر فيك جاهلية مم. الرسول هو أبو الزر لما لقى بيتصرف بطريقة فيها أه بيتفكر آه. آه. آه. آه. فيها حمية آه. فيها شيء من التعصب مم. فيها شيء من القبلية مم. العصبية القبلية لما سب واحد من زملائهم فإذا بتبدأ الرواسب بتفضل رواسب بقى فالحصل ان الايرانيين انتقلوا للإسلام وفيهم هذه الرواسب لالتفاف حول بيت البيت المالك البيت المالك اندسر المسلمين قضوا عليه في معركة نهاواند وأطاحوا بالدولة الفارسية وبالأسرة ساسان انتهاء مبرما لكن لا يزال عشق أو حنين الايرانيين الفرس الى هذا النوع من البيوت المالكة قائما في أذن عايزين لازم يعملوا دخل الإسلام فبدأوا يلتفوا يبحثوا عن اسم وكان هذا الاسم هو اسم من اعز الأسماء إلينا جميعا اسم سيدنا علي بن أبي طالب بيت رح عملوا البيت الهاشمي أو البيت العلوي يبقى علي وزوجته فاطمة السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول والبيت هو البيت العالم وبدأوا ينسجوا حول هذا البيت شيء من القداسة طب اشمعنا يعني علي مثلا اخبرك هي هي يمكن جت صدفه صدفة ان علي وفاطمه واولادهم قال لك دول اشرف ناس في الاسلام ما بنقولش كده في الاسلام ما فيش حاجه اسمها وراثه في الاسلام مراحوا الثقيفه اختاروا ابو بكر وبعدين اختاروا عمر وهكذا فهم بحكم تكوينهم لا مثلا انت عارف ان ما حصل في اخر معركة ليه جلو فوقع في الاصر ثلاث بنات من بلو... بنات الملك ياسداجورد الثلاث بنات جوم على المدينة آه. فسيدنا عمر اراد ان هو هو بيوزع السبي على المسلمين آه. لان السبي ده كان بيجي المدينة والخليفة يوزعه آه. سواء كان رجال او نساء فسيدنا عمر عراد ان يوزع البنات بلاد الملوك زيهم زغير في سيدنا عال قالوا لا دول أولاد ملك مم. فلابد أن يوزعوا بطريقة تتناسب مع مكانتهم مم. فوزع الثلاثة على أبناء الصحابة الثلاثة لهم الحسين بن علي خد بقى سلاف واحدة منهم خلف منها علي زين العابدين، وعبد الله بن عمر خد واحدة وأبناء الصحابه يعني نصيحه أو مشوره سيدنا علي بأن هم لا ينبغي أن يتركنا يعني تكريماً سيدنا. لهن بالضبط آه. كده مم. فلما حصل هذا النسب الفرص اعتبروا ان هذا النسب تشريف له وجعلوا من علي زين العرب بدأوا يلتفوا حول هذا البيت لان لهم فيه عرق ولهم فيه نسب اللي هي قلتلك عليها دي بداية التشيع بقى أستاذ جمال هو هو دي بداية التشيع بس التشيع بقى صبت عليه الزيت على النار بعد حدثة قربلا يعني اخذ التشيع يأخذ شكلا مذهبيا ويأخذ فرقة ويبقى لها فلسفة ويبقى لها أهداف ويبقى حزب يعني هذا الحزب لم يظهر كحزب له برنامج وله طموحات وله أهداف إلا بعد حدثة كربلاء ما قبل ذلك كانت مجرد آمال وطموحات وتمنيات في قلوب الإيرانيين لكن بعد كربلاء والفجيع التي حدثت بمقتل الحسين والنهاية المأسوية التي انتهت بها حياته صبت زي ما قلت لك زي ما صب البنزين على النار فجعلت من الفكر الشيعي بقى فكرا تنظيميا بقى حزب قبل كده كان حزب خوارج زهر زهر امت في معركة صفين قبل كده سنة سبعة وتلاتين اه هجري اه لكن احنا هنا كربلاء واحد وستين ففي خلال السنوات دي كان الفكر الشيعي بينمو ولكن بينمو ايه بحذر بي لان معاوية كان موجود مقدروش على معاوية <تصفيق> وخد بالك معاوية خليفة من اربعين لستين <تصفيق> آه. لكن فوق عليه ستين بعد ما مات معاوية زي ما تقول ايه بقى الصخرة الكبيرة دي وقعت من قدامه فبقيت الحركات المناهضة تظهر سواء كان الخوارج او سواء كان الشيع فالشيع بعد حدسة قربلاء اتخذوا منها اداة واتخذوا منها وقود لاشعال النار في قلوبهم اولا وفي العالم الاسلامي الثاني خلينا في ايران بقى فاللي حصل ان الناس دول دخلوا الاسلام زي ما قلت لك وفي نفوسهم هذا النوع من التفكير بداوا يدخلوا في الفكر الاسلامي بقايا من افكارهم القديمه زي فكره العصمه اولا الإمام لابد ان يكون هناك امام احنا بنقول خليفه اهل السن؟ هم يقولوا امام بداوا يطفعوا على هذا الامام صفات القداسه بقى معصوم من الخطأ بعد اتخذوا فكرة التقية كل هذه الأفكار دخلت الفكر الشيعي عن طريق الإيرانيين والفرص بدأوا ينظروا إلى الـ الـ الـ الإمام نصر مقدسة لا يخطئ مباح له أن يفعل كل شيء أن لديه علم لدني علم سري جابوا منين تسمع بقى روايات وقصص إن خدوا من فلان وفلان من سيدنا علي وسيدنا علي قد وهكذا بدأ تتسلل إلى الفكر الإسلامي حاجات جديدة ما كانتش موجودة فيه اللي هي ملامحها اللي انا شرحتهولك ده فاذا دخلوا الإسلام بهذه المعتقدات مم. طيب بنربط ده برده بالحاضر بقى باللي بيحدث الآن اه شوف بقى الحاضر الآن انت عارف ان الشيعة حكموا مصر 200 سنة مم. في العصر الفاطمي العصر الفاطمي وده يدلك على مدى رسوخ الفكر المعتدل عند المصريين مم. لأن المصريين أخذوا الإسلام من المنابع الأولى والمصادر الصافية الأولينية لأن الفضل في هذا يعود إلى أن مصر كانت قبلة لعدد كبير جدا من قيمة صحاب فدول حفروا التيار السني في مصر وحفروا له مجرى عميق لما فرض علينا بقى الوجود الشيعي الفاطمي سنة 358 هجرية يعني شوف بعد ثلاث قرون ونص كلها مصر السنية بذلوا المستحيل وعملوا من الإجراءات العنيفة وبالقوة عشان يحولوا مصر الى دولة الشهاية نسأل بقى هل نجحوا؟ لا. انا اقول لك ما نجحوش ومع ذلك تشعر ان لا زال عندهم الحنين الى العودة الى مصر مم. وده ده بيتمثل في حاجات كثيرة جدا مم. انا احكي لك قصة طريفة قصة انا ما عشتهاش لكن اشتهاش لك الحكاها لصديق عبداللهاب عبد الله عبد كان من الذين بيعود في قوة الفشاوي. كلام ده في السبعينات فالمرحوم المطرب المعروف محمد الكحلاوي كان بيصهر هناك، وهو كان رجل صوفي ويعني متدين أي. ففي يوم بيسأل بيقول الله هو احنا بنعمل مولد سيدنا الحسين ومولد الإمام الشافعي ومولد السيد البدوي طب احنا ليه ما نعملش مولد سيدنا علي فخدوها فعبد الوهاب كتب خبر من سطرين في الصفحة الأخيرة من الأهرام مجرد سطرين م. وبعد كده لا تتخيل ماذا جرى جاء علماء وعظماء الشيعة من كافة أنحاء العالم الإسلامي بالطائرات <تصفح> <تصفح> إلى مصر يلتقوا آه. مع المطرب الكحلاوي عشان ينظموا إزاي مولد سيدنا علي حيتعمال فهلي بحكي لك القصة لكي يدللك على مدى حنين إيران ورغبتها في السيطرة إنها تعود بنفوذها لمصر عن طريق الفكر الشيعي الحاجة اللي ننسيت أقولها لك إن إيران دولة قديمة لها طموحات عندها تطلعات وعندها من ضمن الاستراتيجية بتاعتها إنها تتحكم فيما حولها دي طبيعة الشعب ال... الشعوب الإيرانية لأنه هو مش شعب واحد هي مجموعة شعوب فيهم الفرس وفيهم التركمان وفيهم الأكراد عدد كبير من الشعوب. أنا بقول الشعوب الإيرانية يعني من أصول قديمة، فهو عنده رغبة شديدة جدا في إنه هو يهيمن على منطقة الخليج. هو يعلم إن هذه الهيمنة البؤبة بتاعها هي مصر طول عمره تقف دائما مصر دفاعا عن الأمة العربية في مثل هذه الأمور دي مفاهش زار يعني مصر قد تبدو في بعض الأحي الظروف نائمة غافلة عينها غافلة عين واحدة لكن الأية تانية مفتوحة ترقب ما يجري. في العالم العربي والعالم الإسلامي فعندما ترصد ان في تدخلات تهدد أمن الأمن القوم العام الأمن القوم بمعنى الأمة العربية كلها تراها تنطفد وتنفذ عن عيونها الكرة وتبدأ تمارس دورها في الدفاع عن الأمة العربية ده اللي دل بيحصل في كل ال... وآخرها ما حدث في حرب الخليج عندما اعتدى حرب تحريه الكويت أنا أقصد هذا مم. وحضرني في هذا المقام خد مثلا على سبيل المثال حانينهم إلى مسجد الحاكم بأمر الله وأنت كما تعلم من هو الحاكم بالنسبة لل دول طبعا فتشوف مثلا طائفة البهرة مم. وهي آخر فئة من فئات الشيعة الإسماعيلية لم يبقى الآن من الفرق الإسماعيلية إيه اللي حاكتين الأغخانية والبهرة مم. البهرة يعني التجار بومباي واليمن والهند ومع ذلك بعد مئات السنين دي جم واستردوا هذا المسجد ولو ترى الان ماذا انفقوا عليه انفقوا عليه ملايين الجنات المسجد الانور اه بيسمى العم يسموه الانور اه هو مسجد الحاكم بامر الله م. ومقصورة الحسين من الذهب ومقصورة السيدة زينة من الفضة كل هذا يدلك على انده تسلل شريعي آه. طبعا آه. اضف اليه بقى لانا بشوفه من خطباء المساجد الان يعني بيؤلمني ويزعجني ان انا اجد ان بعضهم عمال يتكلم باللغه الشيعيه yeah. اه uh -huh. علنا جندك النهارده واحد صاحب مسجد ما بقت ملاكي دلوقتي mm -hmm. جاي بيتكلمني على انه وقع في وقت خطيب كل كلامه دعوه الى المذهب الشيعي قلت له كيف تسمح بس اساله عامل ايه فتستغرب ان يعني هل معنى الحريه بقى اللي احنا بنتمتع بيها ان يطلق لكل مذهب ولكل فكر انه هو يتسلل الى مصر وإنه يجد لنفسه قدم ويضع له. وهل ده بقى من ال صحة التصرف أن نترك الفكر الشيعي يمتد ويعود مرة أخرى عن طريق الإيرانيين هناك فرق كبير بين الحرية والفوضى تمام هذا بقى اللي أنا بقول عليه آه. ينبغي إن إحنا نتنبه إلى مسألة الفكر الشيعي والرغبة في الاستحواز على او استهواة الشباب مستخلين في ذلك حبنا نحن المصريون لأهل البيت وأنت تعلم كيف أن المصريين بيحبوا أهل البيت وباستغلوا دي وده يكون المدخل طبوس تلاقي المسألة بدأت بكده وانتهت إلى ان احنا بدأت الإرهاب بقى اللي احنا بقى شايفينه في كل مكان ده طبعا طب أنا في هذه الجزئية بتوجه للصاحب الكبير والأستاذ جمال بدوي بسؤال عن شاهدتك على موقف الإنسان المصري من هذه الظاهرة الآن هل حدث ثم تتغير الإنسان المصري الآن هو نفس الإنسان المصري منذ عشرة قرون <تصفيق> رفض التام لكل نزاعات التطرف أنا برضو مش عايز أقول تطرف لكن أصبح التعبير شائع دلوقتي <تصفيق> خد على سبيل المثال ما جرى عند بعد دخول الإسلام مصر وبعد ظهور الأحزاب حزب الخوارج لم يجد له قدما في مصر الشيعة لم يجدوا يجد لهم قدما في مصر عبد الله بن وهكذا عبد الله بن الزبير فتجد ان كل نزاعات التطرف او الغالية او الغلو التشدد لم تجد لها قدم لان مصر زي ما قلت لك اخذت الاسلام من هذا النبع الصافي اللي فيه التوازن والوسطيه والاعتدال فاللاند اصلا ده جزء من مكونات الشخصية المصرية في كافة العصور فمصر لم يتغير المس ده بطبيعته زراعة والنيل والاستقرار والاستمرار والانبساط في الأرض. حاجات ترجع بانا دكتور جمال حمدان في هذا الكلام تجد ما يوأيده. دي طبيعة عفقرية المكان. عفقرية المكان. دي شخصية المصري. فاللي أنا بشوفه الآن من من الناس من المصريين هو نفس الشيء الربط. بس الناس إبه عندما يشعون بال. تلح عليهم مسألة التطرف يعني يجد أمام عينه عمليات اعتداء على حريات الناس أو على حرمتهم أو وعلى أرواحهم أو يسمعوا كلام وأفكار غريبة عليهم هنا تجد المصر ينطفد يبدأ يتحرك لما يشوف الحاجات دي إنه ما في الآخر ما بيدركش في الأول ما بيدركش خطرها بيتصور إن ده كلام حلو ودول العيال بيصلوا ودول بيروحوا الجامع وتعالى وهكذا لكن بعد ما بيكتشف الأمور تجد يكتشف حقيقتها تجد إن هو بيرفض هذا إذا هذا تغير برضه يعني يعني بدأ التغير لهذا بتصدر لأنه كان في الأول مش متنبه للخطورة تنبه لهذه الخطورة الآن تنبه الآن بعد من بص لقى لإنه مسألة الاعتداء على السواح مثلاً آه كيف يكون هذا مثلاً من الدين سرق معلات الذهب كيف يعني المفروض إن إحنا نعصم أو نبرق الدين من مثل هذه الأعمال الإجرامية طبعا. بس الاعتداء على غير المسلمين وهي كذا يعني في شواهد كثيرة جعلت الشعب المصري ينفر بطبيعته من مثل هذه الأعمال الإجرامية بس نفرد نضعها في حجمها الحقيقي بمعنى نحن نقول إن ده إجرام. أيوة. ما نقولش بقى إن هذا ديني مم. لأن أصلا الدين لأن أنا مظلم الدين لما بقول هذا الكلام ليس من الديني فيه ليس من الدين إنما أقول إن ده عمل إجرام جماعة زين يسرقوا ده مقول اليوم بتسرق، اقول ان دول بحرمية ده الجماعة بيعتدوا على اقول ان دول جماعة بيطلعوا من الدرة بالمزارع عشان يسرقوا مسألة بقى ان هو ربط الدين وربط الاسلام ده فيه ظلم للإسلام ويجب ان نبرئ منه الإسلام وعشان كده نحصر هؤلاء الفعلة او القتلة في هذا المنخنق ونقول عليهم ان دول الناس بيرتكبوا أعمال إجرامية ده اللي نقصده يعني الحديث ممتد ومتدفق من حضرتك لكن انا مضطر آسفا ان أتوقف عشان وقت الحلقة انتهى لكن لازم نستكملها في حلقة في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله لو وعدتنا حضرتك عندك منع لا بالعكس دي سعدني يا أستاذ عمر وأهل إذن أيها الأصدقاء نلتقي في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع الجزء الثاني من شهادة الصحفي الكبير الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوابط شاهد على العصر سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة